الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنا نتحدث في الليلة الماضية عن قوله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وكان آخر ما تحدثنا عنه وما يتعلق بالترتيب بين هذه المذكورات وكذلك التطهير تطهير البيت الحرام للطائفين والعاكفين والركع السجود بقي أن يقال تأمل ما ذكر في هذه الآية من جمع الطائفين والعاكفين جمع السلامه الطائفين جمع طائف والعاكفين فهذا لكونه أقرب إلى لفظ الفعل بمنزلة يطوفون يعتكفون يجددون الطواف فهنا هؤلاء أعلق بالبيت كما سبق فالتواف خاص بالبيت الحرام والاعتكاف خاص بالمساجد وأما الصلاة التي أشار إليها بالركع السجود فإنها لا تختص بالمسجد الحرام كما لا تختص بالمساجد وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولذلك لم يجمع جمع سلام هنا الركع ما قال والراكعين الساجدين كما قال في الطائفين والعاكفين قال والركع السجود ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى والركع السجود كيف خص الركوع والسجود بالذكر من بين سائر أحوال المصلي صلى فيها قيام وفيها جلوس وفيها ركوع وسجود ورفع وخفض فخص الركوع والسجود بالذكر لأن هذه الأحوال هي الأحوال التي تكون أدل على الخضوع ركوع حينما ينحني الإنسان لله عز وجل لكن حينما ألفنا هذا لم نعد نستشعر لكن لو رأيت إنسانا يقف أمام إنسان وقد ركع على هيئة الراكع هذا يحرك النفس ويهز الوجدان لو رأيت إنسانا يقف أمام صنم ويركع أمامه فهذا أيضا يحرك النفس كيف يذلل نفسه بهذا الانحناء لو ركع لك إنسان جاهل لق جلدك أليس كذلك؟ لو جاء إنسان ركع لك فهذا شيء هائل لو رأيت إنسانا يسجد لإنسان فهذا أشد فنحن حينما يضع الإنسان جبهته على الأرض خضوعا لله عز وجل وتذللا يضع أشرف شيء وأعلى شيء في جسده ليكون اخفض شيء على الأرض على الأرض الموضع الذي تطأه الأقدام فهذا غاية التذلل ولذلك في هذين الموضعين في الركوع سبحان ربي العظيم تعظيم الانحناء وفي السجود لما وصل إلى القاع قال سبحان ربي الأعلى فالعبد قد وضع جبهته في السفل ويردد سبحان ربي الأعلى يقول يا رب أنا قد وضعت جبهتي على الأرض وأنت الأعلى أنزهك في عليائك فهذه أخص أوصاف الصلاة وأدل أحوال الصلاة وهيئات الصلاة على الخضوع هذا بالإضافة إلى فائدة أخرى وهي أن التعبير عن العباده بجزء منها يدل على ركنيته وأنه جزء لا يتجزأ يعني أن هذا ليس بشيء مستحب مثلا يعبر عن الإنسان بالرقبه فك رقبه إنسان المملوك فك رقبه لماذا لم يعبر عنه باليد الرقبة جزء من الإنسان لماذا لم نقل يد أو رجل لأن اليد ممكن أن تنفصل ويبقى الإنسان حيا لكن الرقبه لا تنفصل إلا بانفصال الحياة مفارقة الروح الجسد فعبر عن الإنسان بجزء لا ينفك ولا ينفصل عنه إلا بمفارقة الروح وكذلك وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر يعني القراءة في صلاة الفجر الفريضة عبر عن صلاة الفجر بالقراءة فيها لأن القراءة ركن أقل هذه القراءة الذي يجزئ وهو المتعين في الركنية قراءة الفاتحة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر فمعلوم أن هذا يقصد به صلاة الفرض وقرآن الفجر ليس القراءة خارج الصلاة لو أن أحدا يقرأ في وقت الفجر فإنه ليس بمقصود في هذه الآية قطعا اتفاق أهل العلم وإنما قرآن الفجر الذي يقرأ في الصلاة تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ولذلك شرع في صلاة الفجر إطالة القراءة، تطويل في القراءة. ثم تأمل أيضا العطف بين الركوع والركع، السجود هنا عطف الركع السجود على ما قبله، لكنه لم يعطف السجود على الركع. قال والركع ما قال والسجود يعني السجد ساجدين، وإنما قال الركع السجود، لكن في الطائفين والعاكفين جاء بحرف العطف طاهرة بيتي للطائفين والعاكفين والركع ما قال والسجود السجد يمكن أن يقال والله تعالى أعلم باعتبار أن الطواف والاعتكاف عبادتان لا تلازم بينهما هذه عبادة مستقلة تماما وهذه عبادة مستقلة تماما فعطفها عليها بهذا الاعتبار يمكن الإسلام أن يعتكف هذا المسجد لكن ما يطوف إلا بالكعبة ويمكن أن يطوف ولا يعتكف ويمكن أن يعتكف في الحرم ولا يطوف فعطف هذا على هذا فهي عبادات مستقلة كذلك الصلاة والركع والسجود الصلاة غير الاعتكاف لكن في الركع والسجود لم يأتي بحرف العطف لأنهما هيئتاني تجتمعان في شيء واحد عباده واحده وهي الصلاه والقرب بينهما ظاهر يركع يسجد ما بينها الا لحظات بخلاف الطواف والاعتكاف فبينهما مباينه هذا ما يتعلق بهذه الايه ثم قال الله تبارك وتعالى واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ قال ذكرنا في مناسبات سابقة أن إذ هذه تكون مسبوقة بفعل مقدر وهو واذكر إذ قال وهذا يدل على أهمية هذا الأمر الذي يذكر بعدها ذكره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ذكره الله في أشرف كتاب لأشرف أمة واذكر إذ قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام حينما دعا رب اجعل هذا بلدا امنا يعني مكة بلدا آمنا من الخوف وارزق اهله من أنواع الثمرات وطلب وسأل أن يخص بهذا الرزق قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر يعني وارزق أهله ثم جاء بالبدل قال من آمن يعني كانه يقول وارزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر كما قال الله عز وجل على الناس حج البيت كل الناس ثم قال من استطاع إليه سبيلا فهذا بدل بعض من كل فكذلك هنا وارزق أهله هذا يشمل كل أهل المكة أهل الحرم وارزق أهله من الثمرات ثم قال من آمن منهم فهذا بدل بعض من كل يعني وارزق من آمن منهم فقط من الثمرات فالله تبارك وتعالى قال له ومن كفر منهم فارزقه في الدنيا قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره الجئه إلى عذاب النار وبئس المرجع والمصير والمقام يأخذ من هذه الآية وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر هذا الدعاء من إبراهيم صلى الله عليه وسلم اجعل هذا بلدا امنا وارزق أهله قدم الأمن على الرزق لأن الأمن هو الأهم فاذا تحقق الأمن للناس قامت معايشهم ومصالحهم وأسواقهم وراجت تجاراتهم ثم بعد ذلك هم يهنؤون ويطمئنون بما يطعمون الطعام والشراب أما إذا حصل الخوف فلا ترى إلا أسواقا موصدة وتجارات كاسدة ونفوسا خائفة وجله لا تهنأ بالطعام. الإنسان إذا كان في حال من الخوف، فإن نفسه تكون في حال من الاستفزاز المستمر تكون مشدوده، وكما يقولون بأن القلب يبعث الدماء بقوة في أحوال للإنسان كالخوف والغضب. في حال الخوف القلب يضطرب ونبضه يزداد ويقوى وتكون أحوال الإنسان وأعضاؤه وجوارحه مهيئة للانطلاق للهرب إذا خاف يريد أن يفر إذا سمع فزعا سمع خوفا قيل له جاء العدو فتجد أن هذا الإنسان يبدأ الدم يضخ فيه بقوة ليكون ذلك أدعى إلى انفلاته وانطلاقه فحينما يتفرق هذا الدم في هذه الأعضاء في اليدين والرجلين ونحو ذلك هنا لا مجال للتفكير بصورة سليمة مستقرة فيبقى الناس في حال الخوف تكاد الأذهان تشل لا يفكر الإنسان إلا شيء واحد كيف يحصل له النجاة والخلاص ليس هناك تفكير في الآخرين وإذا اشتد الخوف كما في الآخرة يوم القيامة هنا لا أحد يشتغل بأحد لا الوالد بالولد ولا الولد بالوالد فكل واحد يفر من الآخر والأبصار شاخصة وهكذا في أحوال الهول الشديد فالله عز وجل قال في يوم الأحزاب مصورا الحاله التي بلغت بأهل الإيمان حينما حوصروا وبلغت القلوب الحناجر بلغت القلوب الحناجر لغ الحناجر بعض العلماء يقولون معنى هذا أن الرئة تنتفخ في حال الخوف ولا أدري هل هي من الناحية الطبية تنتفخ فعلا أو أن هذا انتفاخ يكون في القولون مثلا أم ما الذي يحصل يقولون تنتفخ الرئة فيرتفع القلب إلى أعلى فيشعر الإنسان كأنه سيخرج قلبه وبعض أهل العلم يقولون وبلغت القلوب الحناجر بمعنى أن ذلك من قبيل التصوير لشدة الخوف يعني كأن القلب يكاد يخرج من حنجرة الإنسان لشدة الخوف لاحظ وتظنون بالله الفنون وفي الآية الأخرى حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد يعني بلغت الشدة الغاية حتى ترد هذه الخواطر في ما أظنه أقرب من أقوال المفسرين في معنى الآية محملية استيأس الرسل على هذه القراءة المتواترة وظنوا أنهم قد كذبوا قراءة الأخرى كذبوا واضح لا إشكال فيها لكن كذبوا بمعنى تخلف النصر الذي وعدوا به ألا كيف يقع من الرسل فالجواب عنه ما ذكره بعض أهل العلم أن هذا من قبيل الخواطر والواردات في أوقات الشدة العصيبة المستحكمة فيدفعها المؤمن فلا تضره تكون خطرات لا تضر استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا لاحظ الآن إذا كان هؤلاء بهذه المثابة الرسل ترد عليهم هذه الخواطر معنى ذلك أن عقل الإنسان في أحوال الخوف الشديد يكاد يتعطل من التفكير فتتعطل العلوم والمعارث والنهضة والتجارة تتعطل ضرورات الناس لا يستطيعون يذهبون الذهاب إلى المساجد وانظروا إلى بلاد من حولنا تأتي الجمعة والجمعة والجمعة ولا يصلون لأنهم يتوقعون حينما يدخلون المسجد يصلون يجتمعون اي يستهدف هذا المسجد من أي فئة كان الخوف من كل مكان تجتمع الشياطين من كل نواحي الأرض فلا يدري هؤلاء من الذي قتلهم من الذي جنى هذه الجناية كل جهة من هذه الجهات يتوقع أن تفعل مثل هذا فتاره يرمى هذا على تلك الطائفة وتاره يرمى على طائفة أخرى وتاره يرمى على طائفة أخرى وكل ذلك وارد فيبقى الناس في حال من الهلع فتتعطل الصلوات في المساجد وكذلك ما يتعلق بالنفوس القتل كثرة الهرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج التي ذكر أن العبادة في أيام الهرج لها ما لها من الفضل والمزيه. وكذلك أيضا من الضرورات الخمس الأعراض العرض تخرج البنت أو الولد ولا يرجع إحصاءات أرقام كبيرة جدا في الخطف يرجع للناس أولادهم مدارس جامعات يخطف الولد من عند بيت اهله بل قد يدخلون بيت الأهل ويخطفون البنت أو البنات ولا يستطيع أحد أن يدفع عن عرضه إصابات إجرام فينتشر الفساد العريض ولا يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم فضلا عن أموالهم فإن الأموال تستباح والسطو والنهب على التجارات والمتاجر والأسواق وأنتم ترون كثير من النفوس السبوعية لو حصل لها أدنى فرصة في اختلال الأمن لرايت النهب كيف يكون للمتاجر والمحلات ولعاثوا فيها فسادا نسأل الله العافية ترون في بعض المقاطع مثل هذه الأشياء فهنا قال اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ارزق أهله من الثمرات كما قال الله تبارك وتعالى ممتنا على أهل مكة على قريش لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقوله تبارك وتعالى هنا وارزق أهله من الثمرات من هذه للتبعيض لأنهم لم يرزقوا كل الثمرات التي على وجه الأرض وإذا كان كذلك أيها الأحبة دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهي إلى هذا القدر من آمن منهم بالله واليوم الآخر فإن الله قد حقق ذلك قال عن الحرم يجبى إليه أولم نمكن لهم حرما آمن يجبى إليه ثمراته كل شيء تجبى من أقاصي الدنيا إلى هذا الوادي الذي لا زرع لا زرع فيه وصار هذا الوادي هو أعظم مكان في الدنيا من ناحية الأمن وقد ذكرت في الليلة الماضية ما يتعلق بهذا الجانب وأنه لا يجوز لاحد أن يفرط فيه أو أن يتسبب في إخلال بأمنه أو أن يخوف أهله أو أن يعتدي عليهم بأي نوع من أنواع العدوان أو أن ينشر ما يثير في نفوس الناس الخوف ليصور أن هذا البلد أنه غير آمن كما ذكرت في هذه المقاطع التي تصور وتنشر منها ما يكون بحسن نية ومنها ما يكون بسوء نية منها ما يكون من باب التسليح ربما ومنها ما يكون لغير ذلك كل هذا لا يجوز يعني حينما يصور للناس الحرم سقطت رافعة دماء أموات والناس مقبلون على الموسم على الحج ما هي الحكمة والمصلحة في نشر هذا وإذاعة هذه الصور للناس الرسالة التي تصل إلى المشاهدين أن هذا مكان غير آمن وفي توقيت دقيق جدا وحساس الناس جاءوا للحج ومنهم من يتهيأ للمجيء فتنشر هذه المقاطع هذا لا يجوز تصوير هذه الأماكن على أنها مخوفة غير آمنة هذا خلاف مقصود الشارع وبعض هذا كذب محض بعد هذه المقاطع يصور الناس يتسارعون في المسجد النبوي يجرون ثم يقال كذبا بأنهم رأوا رجلا توهموا أنه يحمل حزاما ناسفا فانطلقوا هذه الرسالة ما مفادها أن يتوقع الشر المكروه في داخل المسجد النبوي أو المسجد الحرام بينما الصورة منذ رأيتها رأيت أولها عرفت أن هذا كذب وذلك أنه معروف أن المسجد النبوي كان النساء يخرجنا إلى الروضة في وقتين في اليوم في الصباح وفي المساء فإذا فتح لهم وضع الحاجز دون الرجال كان الذين يتسارعونهم النساء منذ زمن من سنين يجرين جريا ثم بعد ذلك لما كثر الناس والوافدون على المسجد النبوي وجاء كثير من الأعاجم وغيرهم فصار إذا فتح لهم وأغلق على النساء تسارعوا إلى الروضة جريا فجاء هذا وصورهم وقال انهم فروا هربا من أمر مخوف وهذا كذب إنما كان هذا التسارع ليستبقوا إلى الروضة فهذا الذي يكذب وهو يعلم أنه يكذب وينشر هذه الصورة كيف تكون حاله على كل حال بقي في الآية من الفوائد ما أذكره إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية وأرسل الله عز وجل أيام ينفعنا وإياكم بما سمعنا جعلنا وإياكم هدات مهتدين والله أعلم الله صلى الله عليه وسلم